سيدة تقول زوجي ميسور الحال ولكنه بخيل هل يجوز لي أن أتصدق من ماله لا يجوز تصدق الزوجة من مال زوجها بدون إذنه فإن فعلت كان له الثواب وعليها الوزر وإن كان بإذنه فالثواب بينهما رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ترمذي لا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها. ورواه الترمذي بلف لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قال العلماء إذا كان الشيء بسيطا لا تبخل به نفس الزوج فلا داعي للاستئذان في هذا الصرف ولها نص الأجر. أما إن كان غير بسيط فإن أذن لها فلها نصف الأجر وإن لم يأذن كان الأجر كله له وعليها الوزر وهذا كله توفيق بين الأحاديث التي تجيز التصدق ولا تجيز وإذا كان هناك أحاديث كالتي في الصحيحين تعطي الزوجة نصف الأجر فيما انفقته من مال زوجها بدون اذنه فذلك ليس في التصدق وإنما في لوازم البيت ومصالحه والله أعلم